فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أ ر ج ا ء شركه الهدى شركه د ي و ي ه غير ربحيه ذات خ ف م ن ك م خ ا ف ي ا ف أ م ا من أ ت ي كتابه هذا بيمينه فيقول و اقرا كتابيه اني ظننت أ ن ي ملاق حسابيه فهو في عيشتي ا ل ر ا ض ي ة في ج ن ة عاليه قطوفها د ا ن ي ة كلوا واشربوا ه ن ي ئ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 لم أ و ت كتابيا ولم أ د ر ما حسابيا يا, يا ليتها كانت القاضيه ما م ا أ غ ن و ع ن م النابلسي ي هلك ع للعلوم الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ك ا ن كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاذنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسل ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئ